إن شاء الله نشرح هذه المعاني في خطة والتنافس فيها التنافس هذه من الشيء النفيس الشيء النفيس يعني الجيد ومعناه أن يتنافس يعني أن يحاول أن يستحوز هو على الشيء النفيس الجيد وأنفرد به ومعنى يعني يحاول أن ينفرده وأن يستحوزه على أحسن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 عند الله تعالى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 نظر فيها والله تعالى أمر بذلك في ذلك يعني في السابق المشار إليه الشيء العظيم إن الأورار لا في نعيم على الأرائق ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم إلى هذا إلى آخر الآيات الجميلة في ذلك يعني في تحصيل هذا النعيم في تحصيل هذه العقبة الحسنة بجوار الله تعالى في جنته، في تحصيل هذا الحال الجيد الممتاز لا بد وأن يحاول كل أحد أن يستحوذ هو به لنفسه وأن ينفرد هو به وأن يتميز في الحصول عليه. وتكون هذه الموعظة المقصودة للمؤمنين المتقين المؤمنون المتقون إن مهمهم أن ينفردهم بذلك. أن يحصلوا وأن يكون تحصيلهم أعلى تحصيل. غير ذلك لم يكنوا متنافسين في شيء. لذلك وجدنا الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون في هذه الأمور. تعلمون حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق قال عمر رضي الله عنه اليوم أسابق أبي بكر إن سابقته يوما وهذه تدخل أيضا في معنى المسابق عليها وسابقوا إلى مفوة مرض بكم وجمد جاء ببكر العيد النبي صلى الله عليه وسلم قال له عن نبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله وما عمر بنصف ماله يقول ويظن أنه سيسابق أبا بكر سينفسه في تحصيل أزيد درجة عالية فذهب فدفع نصف ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت له مثله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 على يكون الأقرب إلى الله تعالى الأحرد إلى الله تعالى لذلك لما قالوا في هذه المسابقة وسابقوا إلى مغفرة من ربكم يقول العلماء فلو أن أحد علم أن امرأ سابقه إلى الله تعالى فتقدم عليه إلى الله تعالى فانفلق قلبه يعني انفطر قلبه من فمات من الحزن لن يكون شيئا كبيرا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 الناس بالخلق والكلام والرغي والأكل والشرق وما إلى ذلك الله تعالى يقول لهم تنافسوا وهم يقولون من أراد أن يتنافس فليتنافس إن هنا قاعدوا وذكر بعد ذلك الحديث الأول وعن سار بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياء أخر شوخ يعني. فقال للغلام أتأذن أتأذن لي عن وعية هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أثير بنصيبي منك أحدا. فتلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. تلاه في يده يعني وضعه في يده. وضع القده الذي كانوا يشربون منه. وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما. نجد الحديث الله الشيخ من شاخة في السن يعني طعن فيه وهو من الخمسين فما فوق والكهل هو الأدنى من ذلك من ثلاثين إلى خمسين مثلا ثم هذا الشاب وقبل ذلك إلى الغلام اليافع الذي هذا الألوغ يقول لا أسر بنصيبي منك أحدا يعني لا أسر أحدا بنصيبي منك يعني لا, لا أسر أحدا بذلك الكلام الموجود الذي يفيد الحديث يقول يفيد الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على ما ينفعهم ومنها أي ما ينفعهم توركهم بآثاره صلى الله عليه وسلم فإن ابن عباس لم يتنازل عنه لأنه سؤر النبي صلى الله عليه وسلم موضع الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم وبقي منه شيء ليضع آفاه وضعفه مكان فعل النبي صل... كان في النبي صلى الله عليه وسلم. والبدء بالضيافة بأفضل من في المجلس. عشان الناس يقول لك علمين. البدء بالضيافة أن يبدأ إذا كان في ضيافتي يضيف أحدا أن يبدأ بأفضل يوم بأكبر يوم أصحاب الفضل والعلم وغيره مما ينبغي أن يكونوا المقدمين كما قدمهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الإفادة التالية الحس على أداء الحقوق لأهلها حسن الأدب في المعاملة مع الناس مهما كبروا أو صغروا في فيماعي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفالي مع ابن عباس المعنى الأول هو أداء الحقوق إلى أهلها من على يمينه ذلك حقه أن يأخذ أولا رحيح يمكن أن يكون ذلك أو الكبار هذا حقهم فكان يمبغي أن يقدم وعليه يظهر حسن الأدب من النبي صلى الله عليه وسلم أدب العالي الذي لم يبلغه أحد في أنه كبر أو صغر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 هذا الأمر استحباب توقيع الكبار وأن ينزل الناس منازلهم من الفضل والكرامة من شيء بعيد وضعب عليها الاشتراكية وكله زي بعضه وكبير زي صغير التي يفعلها الشباب اليوم لا إنما لا بد أن يكون الكبير له حقه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع هذا صحيح وقوله هذا الكلام صلى الله عليه وسلم وأن ينزل الناس منازلهم والحديث في هذا الحال الموجودة ومعلوم وهذا أدب ينبغي أن يتعدب به المؤمنون خاصة الشباب وغيره مع أكبار السن ومع أصحاب الفضل ومع من باب الأولى مع, مع أهد العين يعني إن كان الرجل توقيره لسنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى أن كان من أهل الفضل أن يزداد توقيعه وإن كان من أهل العلم فهو في الدرجات العليا من التوقيع لا ينبغي كما ذكر الله تعالى أن تسويع بين أهل العلم وغيرهم في المعاملة الله تعالى قال لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ده انت بتقول له يا أخ محمد انفعش تقول لشيخ يا أخ محمد أو ده انت بتقول‑ له يا شيخ إبراهيم انفعش تقول للشيخ يا شيخ محمد يأتي واحد يقول لي إزاي كشيخ محمد يقول له إباءه يقول له إزاي كشيخ إبراهيم إباءه إزاي بعض كده؟ له لا ربنا قال لا الذين أعلمون والذين لا أعلمون لعنصر يتأدوا يقول إبراهيم يقول لي يقول محمد يقول لي يقوله إنما ينبغي هو أن يكون على هذا الأدب الذي ذكر الله تعالى وأمر به في كل المعاملة لا يستوون يعني لا يستوون في كل شيء الذي يصارمه العلماء من صغر العموم لا في الدنيا ولا في الآخر نعود إلى بداية الحديث وأن سهل ابن سعد رضي الله عنه. أن رسول الله يأتي بالشراء لا يمكن لهذا الحديث كما هي عادتنا في النظر في الألفاظ والمعاني لا يمكنه أن يجلس سعد بن سهل المتأسف سهل سعد بن سعد الذي يقول أتي على بيه صلى الله عليه وسلم بشراء وانما. وجد شباب مثلنا مثل الشباب يعني أنا لست شابا مثل الشباب وجده مر عليه رجل كبير مثلا فلم يقوم له أو طلب منه شيئا فأارض عنه وعمل نفسه مش سامع مثلا لك مدؤوم أنت تجيبه وأنت صغير مدؤوم أنت تجيبه أنا أشتغل عنك إليه الطريق ده حتى لو كان مثله لا ينبغي إلا أن يتعامل بالإحسان والأدب وبالفضل لا شك أنه سهل بن سعد صلى الله عليه و ما يستوجب أن يذكر الناس بشيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم و فذكر لهم هذا الحديث يمكن أن يكون شيئا آخر ممكن و مش ممكن اللي طيب لا شفيه شويه شيوخ عاملين فيها كبار و كبير وكده و مع الشباب معاملة مع سيئه يقولوا انت يعني انت اخ صغير انت المفروض ما تتعاملش كده جاي لهم ده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 مش هو أنت عشان شاب وإيه وليته واحد أكبر منك بيتعامل بمعاملة سيئة فترد وأنت المعاملة السيئة بمعاملة سيئة المعاملة سيئة مثليها لا لمش عشان هو كبير يعني وعشان هو كذا عشان هو كذا يفعل كذا ويفعلك لا وإنما الدفع سواء كان كبيرا أو صغيرا بالتي أحسن بالآداب بالأخلاق العالية بمقاريم الأخلاق وحسن التعامل وهذا ما يبينه كلامه وعن أميني أنه يقول كده عن يميني أشياء تركهم وعطاها عن يميني غلام وعن يساري أشياء تركهم وعطاها لابن أبا صدي الله عنهما يقول ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشراب وهذه الأولى التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الخلق وكان متواضع، ماتلقي التواضع عنده كتير أو في الحديث دبزة كان متواضع صلى الله عليه وسلم جاءه هذا الشراب يمكن أن يكون جاءه هذا الشراب من أهله ويمكن أن يكون قد أرسل أي هدية وكان يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم ويستبأ عليها فجاء له شوية حاجة يشربها هدية بسيطة كوبتين شيء مثلا أو كوب في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 مش إحنا يجي جاي لقبايا يجي ايه شارب نص قبايا ولا تلتين القبايا والباقيون يجلسون يتفرجوا عليه اللي يتفرجوا عليه فهذه تبين كذلك بعد التواضع تبين مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه والقيام كذلك بدليل أنه لو وجد هذا الشراء قليلا ولم يكن هناك من معجزاته ما يظهر في هذا الحال كان تركه لهم واثرهم أبيه صلى الله عليه وسلم على نفسه أما إن كان الأمر يحتاج إلى معجزة فتجده يسقي منه من هذا الإناء الصغير كما ذكرنا في تأييدات الإلهية يسقي منه ثلاثمائة مثلا كلهم يشربون كما ذكر أبو غريض وغيره في أهل الصفة مثلا وفي من توضع من إناء صغير كما ذكرنا في هذه الأحاديث في البخارة المسلمة في عن يميني غلام وعن شماله عن يساره أشياء وكأنه يقول انزرق كان عن يميني غلام أعطاه القدع وكان من كرمه صلى الله عليه وسلم وترضعه وحسن عشقته أنه استأذن الغلام بأن يعطيه الأشياخ أولاً صلى الله عليه وسلم قال أتأذن لي الرسول صلى الله عليه وسلم لا النبي صلى الله عليه وسلم لم لم هذه المسألة ما يعني أنا بساطة يجلس المرء يقول يجد غلام على مينه ويجد رجلاً كبيرا على ساله أعطيه للكبير لا استأذن الصغير ولا شيء أنه يعلم يعني أن المسألة لا تحتاج إلى إذن وإنما النبي يعلم الناس هنا. هذا الخلق الحسن مهما كان كالحال صلى الله عليه وسلم شبالما النبي يستاذني ابن عباس ابن عباس يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الله ابن عباس كان 15 عاماً أولاً ومن ذلك قال للغلام أتأذن لي وكان يمكن أن يقول صلى الله عليه وسلم من غير يزن سيشرب الأشياء أولاً يا أبن يا ولدي سيشربون أولاً ويعطيه كمن يستنكف كفعاً أن يقول للغلام أتأذن لي وإنما قال: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ يسمعها التواضع الأكثر فقال الغلام: لا لا والله يا رسول مش لا, بس لا والله يا رسول الله واحد انا واحد زي مثلا عندوش أخلاق قوي يقول له يا آدم اللي ما بتفهمش ما هقول لك كذا وكذا تعمل كذا نقص قال: أتأذن لي؟ قال: لا والله يا رسول الله لم يغضب ولم ينهره صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ يقول له لا والله يقول له لا والله خد خد خد دعك منه انتهينا <متحدث> لا وإنما الأدب والأخلاق العادية جدا يقول لا والله يا رسول الله ثم أتبعها لا لا والله ديه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 بنفوسهم الراضية رضي الله عنهم لا أثر بنصيب منك أحدا ما علاقة ده على واحد بيئر باء الكلام طب إيه علاقة الكلام ده بترجمة الباب بعنوان الباب احنا ايه عنوان الباب يقول إيه بيقول التنافس في أمور الأخيرة والزائد فيه والاستكسار مما يتبرك به يعني مش الاستكسار من الايه مما يتبرك به فقط لا التنافس في أمور الأخيرة تنافس أمور الآخرة اللي هو إيه؟ إن القاعدة الشرعية بتقول إيه؟ الإيثار بالقرب مكروه، وإنما ينبغي أن يتنافس الناس في أمور الآخرة. يعني إيه الإيثار بالقرب مكروه؟ لنا مثال يقول لك مثلا الصف الأول، فعشة تؤثر حد عليك بمشتلا يا أخوك تقول له يا أتفضل أنت، أتفضل أنت لا لقيت الصف الأول تدخل أنت في الصف الأول لأنه الإيثار بالقرب مكروه.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 ذلك ابن عباس لم يؤسرهم على نفسه وإنما جلس عن اليمين ونفسه يعني يكون هو الذي يبدأ به نبيه صلى الله عليه وسلم وحتى لم نستأذنه في ذلك لم يؤسر به أحد وهو حقه كذلك يقول لي لو كان أبويا يقول له لو كان أبويا بس احنا بنعديها للفضل والإيه والعلم ولبر الوالدين وهذا الأول بهذه مسألة التنافس إذن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 لا يؤثرهم على نفسه أنه يريد أن يشرب مكان النبي صلى الله عليه وسلم متبركا لذلك وهذا المعنى الثاني والاستكسار مما يتبرك به أن يتبرك بهذا هذا المكان الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه, فيه فاه المشرف صلى الله عليه وسلم وتذكرون قصة الشملة فكذين قصة الشملة فيها نفس المعنى الذي رأاه الرجل أنه تركها حتى لبسان النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هذه الشملا كذا وأريدها فأعطها إياه قال أردت أن تكون كفني بعد أن تمس جسد النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة دي مفتوحة بقى. دي المسألة طبعًا يتبرك دي متزعل اللي هم سلفيين أو اللي هم سمي الأدب التي ذكرنا في هذه المسألة. بد أن يرعيها كل أحد كبيرا أو صغيرا وهي كذلك يرعي نساء التوقير وحسن المعاملة من الصغير للكبير وكذلك الأدب والأخلاق الحسنة من الصغير للكبير أو العكس الرحمة من الكبير للصغير اللهم صلى على سيدنا محمد النبي وزوجي أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيتك وصلى الله تعالى أهل إبوهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعل حجة لنا لعلينا اللهم علمنا ما وفعنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ألف بين قلوبنا واصلى ذات بيننا وأهدنا سهول السلام ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا مع القوم الكافرين ربنا اغفر لنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آي وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رغف الرحيم